القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع وتُذِر يوم الجمع إلى ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمته واحدة ولكن يدخل فنياً يشاء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 لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحافظون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 والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شغرا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغيهم 117. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك, ما عليهم فأولئك السبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض ويبغون في الأرض بغير الحق هلا لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل من بعد، وترضَّ الظالمين لَمَّا رَأوا العذابَ يقولون, يقولون هل إلى ما من سبيل؟ وترَاهُم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون, ينظرون رْس خفي وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم وقال الذين إن الذين خسروا أنفسهم الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة ألا إن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 لهم من الله ما لكم مما يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا ثم أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء وإن إذا أذقنا الإنسان من مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والأرض يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا